عددنا الشيطة الغليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله Then Uh you. Uh, لفضيله <تصفيق> الدكتور I have fallen Can you All uh -huh. We'll Oh, <laughs> Thank you